<ت ص في ق> يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا لا لا مستحيل مستحيل هو ย่าล่ ن อย่าล่ะอย่าล่ะอ كيف قلبيت و ل ع ب ا ل ه و ى ا ل م س ت ح ي ل مدري الحب أعمى أو خفوقي عمى؟ مدري الحب أعمى أو خفوقي عمى؟ أو ر د الحظ أشعل وسط صدري فتيل مستحيل. لا تساهم المحبة يا الغرام ر م ا مستحيل أو ر م ا ن ي بحب اللي بوصله لا يبص و له سبيل أ د ر ي إنك سراب ما يبل الضما أ د ر ي إنك سراب ما يبل الضما วดรีน ل ่บัว ب ักย์ลพิบ يا لالا لكن الحب يجري في عروق الدماء مستحيل ما بيدي سوى جر البكاء والعويل أبعدت ك ل ي ا ل ي ه ق ب عذب لما أبعدت وما تتأهلام ق ل ب من فراقك عليل مستحيل أنت يا أقرب من أنفاسي ووصلك ما مستحيل ب ع د ن ج م ل ثريا الهوى المستحيل م س ت ح ي ل ิ أ ب ع ์อั ن ดับมิน م ูมสิมามุสติหิลา م ์อับดับมิ كيفقلبيت ولاملها والمستحيل مستحيل La la la la la la.